Siedzieliśmy się w tej izbie. Dzisiaj 129. حَوْلَهُ حوله لنريه من آياتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ هو وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا وَكُلْ ذريت من حملنا مع نور إنه كان عبدا شكورا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِشْرَاقِ إلَىٰ فِي الْكِتَابِ لَتُبْدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً وَالتَّيِّنِ وَلَتَعْلُونَ فإذا جاء وعد أولاهما عليكم عباداً لنا نجاسه خلال الدياء وكان وعدا مفعول ثم رددنا لكم الْكَرَّةَ عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتم فلنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أو وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مروة وليتذبروا ما ولو تذيرا حسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم عَلِكَ كَثِيرٌ حَصِيرًا إنها ولا تزروا أزروا رسول إزروا أخرى وما كنتم عذبين حتى ما وَإِذَا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسكوا فيها فحق عليها القول وكم أهلكنا من القرون من بعد نور وكفى بربك بذنوب عباده خافيرا فصيرا، من كان يريد العجل سعج له. فيها ما نشاء لمن نريد عجزنا له فيها ما نشاء ما له مد من ومن أراد آخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مقذولا وقضى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا فاذا أحدهما أو فاذا ما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت وما حقه والمشتين ومن ولا إن مكسرين كانو اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تؤرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وَلَا تجعل akana vol lo la ولا I là on ou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 1-Wałofu إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ العهd كان مسئولا إِذَا كِلْتُمْ الكyle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 ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهما ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخل فرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند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 كروا وما يزيدهم إلا.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 وَإِذَا ذكرت ربك في الْقُرْآنِ وحده ولو على أدبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نهوا اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تستمعون الا رجلا انظروا كيف ضربوا لك الأنفال فضلوا فلا يستطيعون Wytłumaczę, كل عباد يقول الذي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ ارحمكم او اي يعذبكم وما أرسلنا وربك أَعْلَمُ بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبي ولا بعض وآتينا قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحوين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرض ويرجون رحمة ما سووا يخافون عذابه إن عذاب ربك كان وإن من قرية إِلَّا نَحْنُ نحن مهلكوها قبل يوم أَوْ أو معذبوها شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مسفورا وما منعنا ان في الآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وَمَا نُبْصِيلُ بِالآسِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِكَ وَمَا جَعَلَ النَّارُ يَلْتِي أَرَيْنَا كَإِلَافِ جاء رتل في و تسل فما يزيدهم الا قضياناً كبيرا وإذ قلنا للملائكة يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي قال ارايتك هذا الذي كرمت عليك لئن اخبرتني الى يوم القيامه لاحتنكن دريته إلا قليلا قال <سؤال> اذهب فمن تبعك منهم فإن ان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفز من استطعت منهم by chwałlię edzili w alelej by chłonili kę rozzili هم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضلك إنه كان بكم رحيما وَاِذَا مسكم الضُّرُّ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تدعون إلا إياك فلما نجاكم لَا الْبَذِّ اعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنسان كفورا فأمنتم أن فبكم جانب البدل أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلاً ان امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيقرقكم بما كفرت <تصفيق> <متحد> لَا تَجِذُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيرًا ولقد كرمنا بني أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ ورزقناهم ورزقناهم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ورزقناهم بِهِ جَنَّاتٌ وَحَبُّ على كثير ممن خلقنا ولقد كرمنا بني ادم قد خَلَقْنَا بها الى كثير ولقد اتَمَنَّحْهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ وَتَضَلَّ مَعَهُمْ وَتَضَلَّ مَعَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتِيَ كِتَابَهُ بيمينه يَمِينِهِ فَأُزْلِفَ كتابهم ولا يظلمون فتي ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل تبيلا وَمَنْ كادوا ليفتنونك عن الذي عَنْهُ مُنْأَىٰ لتفتري علينا الْقِيَامَةِ وإذا لستخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تسركن إليهم شيئا قليلا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 وَإِن كادوا ليستفزونك من الْأَرْضِ ليخرجوك منها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 لا ويسألونك عن الروم. قل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل ولئن شئنا لنذهبا بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن قضله كان عليك كبيرا Walla'in <Zŏ> jatamasin <SILENCIO> <SILENCIO> كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرقنا للنا في هذا القرآن من كل مخل فأبى أكثر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوا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 أو تسقط السماء كما زرمت ولينا كسفاً أو تأتي بالله أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن ذُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حتى نرسل علينا كتابا نقرا قل سبحان رب هل كنت إلا بشرا رسولا وما من الناس أن يؤمنوا جاءهم إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِذْ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 قل كفاز الله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد wo mejou li lèle te dièle mom a يوم يوم القيامة على جمهم وضموا وقم ما هوهم جهنم. كلما خبث زدناهم تعيرا <تصفيق> ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وارفا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاه انا لمبعثون خلقا جديدا فولم يروا أَنَّ الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية إنصاف. وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات اسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له في العون اني لاظنك يا موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصار أن يستفزهم من الأرض فأضرطناه قُلْ مَا مِنْ دَابَّةٍ لبني إسرائيل الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان تجدى ويقولون سبحان ربنا إن كان مال مفعونا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأثمان ولا تجهر في ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك وقل الحمد لله الذي لم يستخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك